بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِف لَام مِيم كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِلَّةٌ حَكِيمٌ خَبِيرٌ أَلَّا, تعبدوا إلا الله. إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم تبو إليه يمتّعكم متاعا حسنا يمتّعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمو ويأتي كل الذي فضل فضله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 Halahin yang setuju nafiyabum, yaglamu ma yusrun, wa ma yuglun. Innu alimu bdati sddur. Wa ma min dabatil ardh illa ala Allahi rezquuha, wa yaglamu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 ولَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُم مَّبَعُوْثٌ مِّنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى ليقولن ما عدودة إلا يقول إنما يحبس ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولא إن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يأوس كفور ولئن أذقناه نعمة أبعد ضرأة مسّته لا يقول ذهب السيئات عني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 وحبط ما صنعوا فيها وباطلوا ما كانوا يعملون أَفَمَنْكَانَ عَلَى بَيْنَتِ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَى وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَى إِمَامَةُ وَرَحْمَةٌ هؤلاء كي يؤمنون به وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوَعِدُهُ فَلَا تَكُو فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب بِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَظْلَم مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتو الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون مثل الفريقين كالاعما والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدون إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا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 وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا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 خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدرى أعيونكم لي يأتيهم الله خيرا. Allah tahu dengan apa yang ada di mereka, jika saya adalah salah satu-satuh. Mereka berkata, ya Nuh, saya telah menyebutkan kita, dan menyebutkan kita, dan menyebutkan kita dengan apa yang وَلَئِنَّ مَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ وَلَا يَنفَعُكُم نُصْحِي إِن أَرَدتُ أَن أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ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 Fasofa, tahu nabi, ia tih, azab, ia uxzi, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia,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 إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح بنه ونادى نوح بنه وكان في معزلي يا بني يا بني اركم معنا ولا تكم مع الكافرين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 وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَى عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن ب تاركي آلهتنا عن قولك وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِنَّ قُولُ إِلَّا اْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِي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 ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى فمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه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 عبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريّم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 عَقَرُهَا فَقَالَتْ مَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامَ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّن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 A la bunga l Thamud, ولقد جاء الرسل نا إبراهيم بالبشرا قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف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 Fabeshar Naa bi Ishaq wa miorai Ishaq Yaqub. Qalat Ya wailat al Duwa Naa aguzu wa haa ba'li shayqa.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 Al-Fatihah, al-Fatihah, al-Fatihah, al-Fatihah, sehingga kita berjadil dalam kawm Naut. Al-Fatihah, al-Fatihah, al-Fatihah, al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 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَاهَا عَاليَةً هَاسِفَلَهَا جَعَلْنَاهَا عَاليَةً هَاسِفَلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ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 سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيباً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 ألا بُعْدَ لِمَدِينَكَ مَا بَعِدَ الثَّمُودُ وَلَقَد أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْقَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأِهِ فَاتَّبَعُونَ أَمْرُ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ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 ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما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 إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لا آية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجمع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره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 سلمان ثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون